أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لما فيها la che fansaa la vi tanko الذين ما I Ja yep. Uh <laughs> In And فآمنوا ذي الله ورسوله النبي الأمي النبي One count قَدَّى عَلِمَ كُلُّ أُمَّاسِ إِمَّا الشَّرَابَهُمْ was